فرقة الأبرار للفن الإسلامي التابعة للجمعية الإسلامية تقدم على الراية. وعلى الراية علىها حمسة وفوق الراي الخضراء خليها عياش ريت عزك عليها مكان العاد ولا عاش حتى نارك يطفيها يا يمر أنتي سعياش ريت عزك عليها مكان العاد ولا عاش حتى نارك يطفيها شيء البشر اللي يسينوا على درب ya sayirin shai al bashara yasinu ala darbun bi sayirin ala wa'du Nincs más, csak az én. Azt mondom, hogy nem. Azt mondom, hogy nem. Azt mondom, hogy nem. Azt mondom, ذكر رفض الذل وسومعن حقه ما يغفل يوم كسامي من قلب حصارك يا الكون أيت صبر ابن تلوها لجل اللي الروح تهون الرضا الخضرة علوها من قلب حصارك يا الكون أيت صبر ابن تلوها لجل اللي الروح تهون الرضا الخضرة على الحريه في البال ولو ما, ما طال المطال مول للجسام شي يابشر قدسي جاي